قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَلِيًّا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي لِكَلَآيَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَنْكَتِ لِلظَّالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِئَ مِمَّنْ وَلَقَدْ كَلَّبَ أَصْحَابَ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْشِئُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَرْسَلْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 بكهوالخلاق كل عليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما ما دَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ